عن قومك يا موسى. قال و م ك ي موسى ق ا هم أولئ فانا قد فتنا قومك من بعدك و أ ض ل ه م السامري فرجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم أ ن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي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 「そして ل たちは ع の世を変えたのは私たちの思い出 ل 変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出 ي 変えたのは私たち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 وقد اتيناك من لدنا ذ ك ر ى من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وسائرين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إ ن لبثتم إ ل ا عشرا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 فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت ا ل أ ص و ا ت للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن إلا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 ومن ََ يعمل ََْ من ِ الصالحات ََِِّ وهو َُ مؤمن ٌُِْ فلا ََ يخاف ََُ ظلما ْ ولا ََ هضما َْ وكذلك ََََِ أ َ ن ْ ز َ ل ْ ن َ ا ه ُ ق ُ ر ْ آ ن ً ا عربيا ًََِّ و َ صرفنا َََّْ فيه ِِ من َِ الوعيد َِْ لعلهم َََُّْ يَتْتَبِينَ ت ق و ن لعلهم يتقون أ و يحدث لهم ذ ك ر ى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبر أ ن يقضى إ ل ي ك وحيه وقل َ رب َِّ زدني ِِْ علما ًِْ الله أكبر الله